ما عاد تفرق لا ولا باقي بها شيء فرق ما دام هالخافق مأبا منشق ابى من شي أبي ابي ان صاح صمتي يقتل حروفي مسفبا الارق في ساحل شفاتي ونكفر تعاديرك حبي كل ما بقى في داخلي يترقبها الخافق يعني بكل حالات روحي ضيق سابيني سبي أقضم على كف الصبر والكف شفته ما نقق كنح ينادي للوجع في صمت يا حب ذهبي يا كبر حمللي حياته ميت وحياها الورق لا صار موته بالدقائق والسبب دونس ببي وثابت الشوف بعيوني شرق والحظ أول من شمت في حال هث أبي شفها هالكرا يسكن مع عيون الخرائق والأرق ونا من أرق يومي بديت هيجن الطرق أجنبي كني مدينة خالية وغي مشقة فيها برق أصرخ ونا رحل الألم سيد في نار طوي يا وقت يا وقت الشقة مع التلاقيب كفا تطرق بمسمار التعب والموت يدبي تبي تدري الوجه وش الوجه لا زاد عن حرق الورق لا صار فرحك شايب والهم بقي ونكسبي لا صار فرحك شايب والهم بقي ونكسبي